9. استمع إلى الحوار ثم قرأه في محل الملابس. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أريد قبعة شتوية من فضلك. أي لون تريد؟ أريد اللون الأحمر. ما ثمنها؟ ثمنها ليرتان اثنتان. هل تريد شيئا آخر؟ نعم. أريد جزمة أيضا. تفضل. كيف هذه الجزمة؟ هذه الجزمة جميلة ولكنها ثقيلة جدا إذن تفضل هل تعجبك هذه الجزمة؟ نعم هذه الجزمة خفيفة وما ثمنها؟ ثمنها 12 ليرة تفضل هذا هو المبلغ شكرا إلى اللقاء